من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحبا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يذكر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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقنة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزد كف إنما يتزكى نفسه وإلى الله المصير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 I've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 وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أ ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير فذوقوا فذوقوا فما للظالمين من نصير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 مسك السماوات والأرض أن تزول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده.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 إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديل أو لن تجد لسنة الله تحويلة أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا وكانوا أشد منهم قوة